موجودة. المرة موجودة. مصطفى زحر موجود. يوسف موجود. محمد العروسي غير موجود. متحمل السمجراء ايه? امينة. اه يا <تصفيق> اه اسمها مكتب السلاحة لنا ماشي. المرة الماضية نشرح الصعوبات? يعني نشرح الصعوبات قبل ان نقل حتى نقل. قلنا ان الفكرة الاولى هي? لنقل ايضا? ممكن نقول غرام وشكوى الغرام. وهذا ليس آآ هذا تقديم يعني تقسيم قديم. يعني عندما تجيب بعض الطبعات ستجد هو قسامها من أشكار الأساسية ونحن نأخذ بهذا التقسيم. هو أول فكرة قال أن هذا غزل وشكرا من الغرام ولكن هو طبعا هنا غرام نلوي وليس غرام محاق. فهو عندما يقول من تذكر, تذكر جيران بذي سلم هذا استخام. وزي سلم حتى هي مشهورة في في الجنة في أسفل الصفحة أظن في الطبع الجديد نبود نزيد الهوامش التي تشرح الصوربة هذا في صفحة 263. زو سلم جبل من الضيق شرقي المدينة وقضم اسم موضع بها وأضم اسم الجبل الآخر. واقول على السطر سمحوا لي السطر ده دخلوا جزئيا اش في سموله تلاحظوا المقدمه بتذكر المواضع التي كان يتحرك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المواقع الجغرافية التي عهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الناس يعني في كثير من الأحيان كانوا بيذهبوا نفس الأماكن اللي كانوا بيعتبروها نوع من السنة الآن هذه الأماكن درست ولا يعرف أحد أماكنها يعني كانوا يذهبوا للمكان الذي جلس فيه الرسول مرة ويعتبر هذا نوع من السنة ويذهب إلى قبر ويذهب إلى كل هذه الأشياء لأنه هو الرسول عبد الثاني كانوا درسنا في التاريخ طلب هذا من معاذ من الجبل وعندما بعث به الى اليمن قال له يا معاذ لعلك لا تفتقيني بعد عام هذا فاذا جئت فمر بقبري ومشائي يا هذا حديث نبوي شريف المهم المولد في زياره الاماكن الجغرافيه والاستغفار مش جوار حضاتور اللي هو مو كثير كل يوم هذا الشيء ده يطلب الله زيارة الأماكن الجيغرافية التي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معتادة عند من يعرفه والآن انتقلت في الشعب فهو كألمه بيحدث نفسه بيحدث قلبه بيحدث شكله لعني هذا الغرام بسبب شوقه والله يمكن أن نغير كلمة الغرام ونخليها شوقه لعني الإنسان بيشتاق لرؤية قبل الرسول عليه السلام والسلام وزيارة قبل وليست غرام بالمعنى لأن كلمة غرام يمكن أن تأخذ الغرام بالنساء أو شيء من هذا لكن ممكن أن نقول شوق إلى زيارة الرسول عليه وسلم والتردد على الأماكن الجغرافية الرسول كان يذهب ليه يعني يزور غر حراء يزور كل هذه هذه الأماكن لذلك هو هنا بيسأل نفسه أو بيسأل قلبه ويقول لقلبه أمين تض أمن تذكر جيران بذي سلم الجيران هم الرشوع شو صار قبر لأن هو يجاور ذي سلم ويجاور قزمة ويجاور هذه لا ماك أمين جيران بذي سلم مزج تدم عن جرة من مقلة بدم أم هبة الريح الريح جاء من تلقاء كازمة، وقلنا إن كازمة موضع في المدينة على الطريق إلى مكة فالريح حبت من قزمة يعني من جهة المدينة وأومض لمع أو أضاغ البرق في الظلماء من أظم وآدمي أيضاً اسم الوادن بقرب المدينة المنورة اسم الوادن بقرب وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن منطقة الحجاز عبارة عن جبال كثيرة م. م. والرسول العسلان كان يتردد على هذه الجبال وهذه الجبال تسميت الحجاز لماذا؟ هذا الرشال عبدالله لأنها تحجز بين سهل تهامة على البحر وبين هضبت نجد في وسط الجزيرة لما تحدثنا العام الماضي عن تقسيم الجزيرة العربية كنا بجوار البحر منطقة سهلة ويسرة تسمى تهامة وكلمة تهامة تعني السهل المقصد وكان هذا خط التجارة يعني التجارة بين اليمن فحلة الشتاء والصيف كانت تسير في تهامة وليس في الجبال كانت في المكان المنبضح بجوار البحر وتسير في هذا الملأي سهل الجمال تسير في هذا المكان. <تصفيق> سميات الحجاز لأنها تحجز بين وسط الجزيرة وبين سهل التهامة ونجد يعني مكان مرتفع لذلك لو هذب سميت هذبت نجد والربع الخالي لأنها خالي من الإيه من السكان بهذا الإيه أسمها مخوزة من الطبيعة من التضاريس ودائما في اللغة العربية أقدم الكلمات في اللغة العربية هي الكلمات التي مخوزة من التضاريس بها نغمة تدل على شيء متعلق بتضاريس المكان أو بصوت الشيء يعني مثلا لما نقول حفيف الشجر زنفاء فعل حاش هذا أو يسمع فيه لأنه صوت حركة الأوراق الشجر لذلك او نقول خرير الماء فكلمة خرير من أقدم الكلمات في اللغة العربية لأنها وصف الشيء في الطبيعة لأن الكلمات هكذا وخذت من الطبيعة فكان معناها طبيعة بعد ذلك استخدمت استخدام بلاغي فدخلت في نطاق آخر اللي هو نطاق لذلك في كلمات كثيرة في اللغة العربية جاي جميل فما لعينيك إن قلت كفوفة كفوفة يعني امتنع كف عن هذا امتنع عن هذا همتة والها... همتة يعني سالت بالدموع لذلك نقول دموع منهمرة ما لعينيك؟ ما الذي يحدث العينيك؟ كلما قلت لك في كف عن البكاء تسيل الدموع وما لقلبك إن قلت استفق؟ استفق يعني انثبت يا همي والهيام هذا أيضا شيء متعلق بالطبيعة تعرفوا أن أصعب أنواع العطش العرب كانوا كل المعاني كانت مقسمة لأقسام أقسى أنواع العطش هو شدة العطش في يوم حار في الصحراء يا شدة. هذا أنواع أقسى أنواع العطش في الصحراء في يوم حار في وسط النهار هذا ما كان يسميه العرب الهيام. لذلك قالوا أقسى أنواع الحب هو الهيان المعنى أخذ من الطبيعة ووصف به أغز أنواع الحب لأن الهيان بعد الموت أو سمع. بعد الجنون مثل ليلى يا هو أعشغف بليلى ثم أحباها ثم كلف بها ثم أغرم بها ثم جل. هام بها ثم جمنا هذه هي ترتيب درجات الحب هو هنا يستخدم أقصى ضرورة بيتكلم عن الشضر نسوعة الثلاثة لذلك يقول وما لقلبك إن كل تستفق انتبه كف يهم وتكتب عندها من الهيار وهو ممكن نقول أقصى نوع الحب أو الجنون بالحب طيب الجنون منعيشه ينم بالمحكوبة شدة الأشق لأنه هو أقصى نوعيها في, في نفس الوقت عطش ولا لا؟ أني استعمل كلمة دي في العطش أقصى لا؟ أنا ذكرت الكلمة عاشت مرحلتين مرحلة طبيعية أخذت من الطبيعة ثم دخلت في مرحلة بلاغية استخدم باسلوب بلاغي عن الحب الشمي نعم فهي تستخدم في المعلمة تقول على إنسان هائم يعني في الصحراء وممكن تقول هائم يعني في الحب فالكلمة لها أنت عندما تفتح التموص تجد معاني, معاني, معاني. كثيراً هذه المعاني في كثير من الأحيان بتكون مراحل تاريخية للكلمة يعني الكلمة في مرحلة الدولي كان معناها كذا في مرحلة الإسلام كان معناها كذا في مرحلة تطوير تطوير تطوير كثير من الكلمات العربية في الإسلام أخذت معنى آخر زي الصلاة مسرة زي الحج الحج كان معناه قصد أي مكان يقول لك أنا سأحج إلى بروكسل في العصر الجاهلي كان معناها القصد إلى مكان محدد عندما جاء الإسلام حدد القصد مكان محدد لا يعده أحد اللي هو الزهب إلى الإجاز إلى الحج فالكلمة تطور معناها فضاق المعنى زي الصلاة الصلاة الجاهلية كان معناها الدعاء أي شيء دعاء لأي شيء كان يسمى صلاة يا؟ وحتى عند المسيحيين حتى الآن يا أقول لك ما في مسيحيين أكثر الصلاة في العرب مننا في مصر أو في المرح اللي هم مسيحيين الشواني لأن أصلهم من غستان وغسطان من حضرة موت ده هذا صوت بالعرق فالنسيحين الشوان هؤلاء أكثر عروبة من كثير من العرب، فلما يقول لك مثلا سأصلي لك لا معنى هو سيسجد لك ويبتع لك لكن معنى سيدعو لك، فكلمة السلام معنى ولكن لما جاء الإسلام المعنى ده وأصبح يعني تأديد حركات وسكنات والحديث بشيء هو المقصود في الإسلام هذا تطور للطريقة، كذلك مثلا كلمة الحب مثلاً معناها وبفظمة الطبيعة و... جميل دم عقود قصير في هذا العين، لكن أنتم فهمتم جميل. من السياق جميل. يحسب الصب والصب هنا هو العاشق. يحسب الصب أن الحب ممكتم ممكتم يعني مستهدف. يعني العاشق بيظن ان حبه لكن كل الناس بطراره لان هذا الدرد عالية في الحب فهو ممكن العاشق يظن ان أحد يرقبه ولكن معروف بالضبط زي مجيون ليجم هو مر بالعشق قبل ذلك وعرفته كل نساء القبيلة ان هو بيعشق لها وعند العرب قديما كان اذا الانسان عشق امرأة وشد بابها في الشعب ياخاف العار من تزويجها له. يقول لا لا لا نزوجها طالما تحدث والناس عرفت إذا ممكن ناس تشك إن بينهما شيء وهذا يجلب يقلب على زيك زوجوا أخ. هذه عادة يهبلية. استمرت حتى الزمن يعني ما يقول لي إذا طعبت هذا الموضوع. يقل لو بيحبها يقولك يا أخي بيحبوا بعض يعني. يا بخت من وفق رقصين في الحلال زوجت هما. هذه هذه فكرة إسلامية. لكن الفكرة الجاهلية إذا أحبها يفرقوا بينه معا أنه إذا غير منطقي على علينا <تصفيق> فعند مجنون ليلة استمرت لأنه كانوا في البادية والإسلام لم يؤثر فيهم كثيرا لهم الداخل حتى القرآن يقول الأعراب واشاً دول <تصفيق> فهو ظلت العادة موجودة عندهم فعندما أعلم حب ليلة لما الناس اكتشف أنه هو بيحبها وليس قال لا مثل الجاهلين بالضبط لا اكتب لنفسي وازوجها فلما جن عذبوا على زين يعني انت استغرب قال والله لم اكن هعرف ان الموضوع سيبلغ هذا الحد يا و مات جن و بعد ذلك بسبب هذا ليه ال... هذا ال... لا هذا العيش ياتي بعد الهيام يعني الهيام اشد من, من العيش من العشق جميل أحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. المنسجم اللي هو عندما يبكي من شدة العشق، فدموعه تنزل سجيم تسين. تسيف. ومضطرم هذا يخص القلب إني القلب ملتهب شوقا ويطارم بشدة الإيه بشدة الحب. فمعنى ذلك ان الأثر على العاشق بيكون بي داخلياً وخارجياً داخلياً قلبه بيضطره من خارجياً بدمعه التامسة يعم؟ وهو لذلك هو يستفهم يستعجب هو يستفهم استنكال ايحسن بصابه ان الحب يعني انت ظاهر عليك الحب ولا ايش قوله ياه فيعني يا؟ انا اتذكر والدي الله يرحمه كان نفسي يحج باي طريقة فلما حدي أول مرة كل سنة يقول لك لأنا أستطيع البخالة قلت أنا حدي فكان يريد كل ما قلت يقول لك النبي يناديني أنا هو لا يقولي مباشرة هكذا أن أنا أريد أن أحدي يقول لك أنا حاليبت من النبي أنا مشتاق النبي نادي هو معنى الكلام هو يريد <تصفيق> <تصفيق> فالإشق هذا <يده. تصفيق> يا على الإنسان حتى لو حاول يكتمه يا لذلك هو هنا هذا استخدام استنكالي أي أحسنه لولا الهوى لولا أن هذا, هذا العشق لديه هذا الصب لديه هوى لم ترق دمعا على طلب ترق يعني تسكت تسير الدموع لم لم تسكت دمعا على طلب ولا أرقت لذكر الباني والعلم هنا أرقت عدم النوم الأرق عارف إنه لما بيكون شديد بيكون مرض. نعرفه إن في مرض في ناس لا تنام. وهذا الأرق يتحول لمرض. فإذا لم ينم بمتأ تقريبا بعد أسبوعين. هذا راح يتحول لمرض. فالأرق هنا علم النوع. فهو يقول هنا لولا الهوى لولا نكبتاهوى وووأنت صب وتريد الزهاب. لم تكن لتبكي وتسكب دموعك ولم تكن لتأرق لتصهر لتنام لذكر البان والعالم العالم اللي هو الجبل والبان صوتي قوي يا رجل أطفال ها تطهر الصباح المفروض تكون حتى أنا عايزيله حتى هو لا على يمكن واحد ينسى نفسه حتى نمشي نبغى الأصد هذه أرقت مصدرها أرق والثانية ترق ما مصدرها من إيراقا إيراقا إيراقا تقدم إيراقا ما إيراقا للدم لكن الأرق وعدم النب ما هو ما هو يعني في الكردي بشيء هو بيلعب على المتشابهات يريق، أرق، لأن هذه هي العربة لغية داخل القصيدة وأنا حتى الآن بالفعل أعجب لماذا الناس مبهرة بهذه القصيدة يعني في نوع من أنا حكيت لكم أن المتصرفة لدينا كل جمعة في الوصفة في الوصفة وهذه القصيدة ليس كل نوع المتصرفة ولكن أحد الفرق المتزورة وهذا منتشر جدا إن كل جيون عيات و... وفي بعض الناس في بعض الأماكن البعيدة بتقرأ القصيدة أمام الموتة وزاهدوا للدفن منها يعني نؤمن الفتنة غريبة بهذه القصيدة لذلك أردت أنا أدرسها لكم حتى تتفاهم هذا الموضوع إن كثير من الناس بهذا الشك وهذا قديم يعني مثلا لاحظ أن أنا قلت لكم أحد المؤلفين القدماني يسمى حاجة خليفة له كتاب كشف الظنون كتب في هذه الجملة عن هذه القصيدة لاحظ؟ هي القصيدة المشهورة بين الأنام هو كالرجل في العصور الوسطى عمل يعني كشف الظنون هذا سجل للكتب ويتحدث عن الكتب التي تتحدث عن البرد لأن البرد تطبع في كتاب وتشرح وفي كتب مهولة في هذا الموضوع يعني لا يعصر من الكتب التي شرحت الجردة وطبعات، فيقول هي المشهورة بين الأنام يتبرد بها الخواص والعوام حتى قرأ قدام الجنائز وفي المساجد واستشفى بها من الأمراض والأصقام وكتب عليها التخليصات والتسبيعات والنظائر ما لا يعد. ولا يزال الناس يتبرقون بها في أقطار الأرض كان لا أدري كيف يتبرقون بها يعني شوف هو الرجل بعد أن قال القصيدة كان مصاب بشلب اللي هو الفاك الشلل النصري والناس ويدوا شوفي يا فلما سألوا لماذا قال لهم هذه القصة ومنذ أن قال هذه القصة وكل الناس مغرامة في القصيدة قال لي أن أنا كتبت القصة تقربا لرسوعة السلام فحلمت به وألقيت عليه القصيدة فألق عليه في المناد بردته فشوفيه فمنذ ذلك الوقت الناس تبرج بها وانا لا أعرف فيها. ولكن هذه كانت صور الوسطى المتألّفة كذا في وقت التكلّف القرن السادس عشر السابع عشر هذا الاجد هذا الموضوع. تفضل سأكون أعود على الموضوع وهناك بيت ما ما بعته هنا. لكن انا سمعت سمعته في العراق. اه لا لا لا لحظوا لا لا لا لا القصيدة طويلة جدا. وانا فقط اخترت منها الاشياء التي لا يتهم فيها. لان هناك السلفيين يبتهي بالكفر والالحاب. بسبب المبالغة في مدحى رسول الله يعني يلاحظوا مثلا اقلب الصفحة كذا. صفحة 138. ستجد بعض الاجات فيها مبالغة. يا yeah? ولكن هذه أخف الأبيات يعني على سبيل المثال هو مثلا أنا قرأت مثلا للألباني وابن باز وكثير من الناس يتهمونه بالغلو الغلو الغلو في متحق رسول الله عليه وسلم وأعطاه بعض الصفات التي لا تقتصر لا تقتصر تقتصر على الله سبحانه وتعالى <متحدث> <متحدث> يعني وأنا حزفت هذه الأبيات منها مثلاً بيت يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوز به سواك عند حلول الحادث والعلم العملي أو العمل يعني هذه اللواذ لا يكون إلا بالصبر والتعب. <متحدث> فهو هنا يقول للرسول ما لي سواك ألوز به وطبعا هذا نوع من الشرك. أنا أقول أن هذا لأن اللواد واللياز لا يكون إلا بالله سبحانه كان يقول ما لي سواك كأنه يشركه بالله في هذا الموضوع لذلك هذا أنا من الناس اللي أقول عائلا أن هذا لذلك أزبت هزيني هزيني أبياني فممكن أن تكون تسامح أبياني ولكنها هي طويلة جدا أنا اقتصاد فقط على لا شيء المولاي يصلي وسلم دائما تبدأ فهذا يقول خير والخلق كريم نعم, نعم. فهما أنا سمعت يعني أحد المتصل يقول نحن نصورو في مجلس صلاة على رسول الله أيوة أيوة ده... ده... ده ده ده نعم فيو كيرو أي واحد محمد بن بشام أي غرنا ذكي غني ولكن نعم أنا حذفت كل هذه الأشياء واجيت لكم فقط بإلأشياء اللي لها قيمة أدبية وتحوي المعاني المعتادة في مطرح رسول الله نعم وما بعدهم إيه عنها عن الغلو في المتحل. ونحن يمكن ان نتي على هذا الجزء اللي هو يقول فيه منزم عن شريك في في محاسنه نقول الغلو في متحل هذا طبعا نحن هنا في مكان علم لابد ان نعلم كل اشياء سواء كان فيها الحياة او فيها ايمان لاننا في مكان علم لابد ان نعلم كل اشياء. لكن عندما تقود لا تكون الا كلا الأشياء التي فيها أيضا، أما في أماكن العلم لابد أن تستعرض كل شيء يعني لأن هذا هو المكان الذي ينبغي أن تستعرض بها هذه الأشياء المهم سنكتفي على ما لدينا وفي في الامتحان أنتم تعرفوا أن عندما يأتيك سؤال عن القصيدة أنت لا تحفظ القصيدة بالكامل ولكن شواهد فقط وعلى كل فكرة شاهد يعني تقول القصيدة مقسمة الى ثلاثة افكار رئيسية الفكرة الاولى يتحدث فيها وتذكر الفكرة ثم تقول ويقول فيها وتاتيني اذا جيت باثنان جميع اذا جيت بثلاثة جميع ولكن يكفيني مثال واحد اذا لم يكن هناك مثال الدرجة بتضيح في هذه الجزيرة تعرفوا ان كل سؤال بيكون عليه تقريبا عشر درجات فاذا كان السؤال عن قصيدة في ثلاثة افكار يبقى كل فكرة بثلاثة نجد نفس خسارة سليسة لانك لم تحفظ مثل. واظن هذه قصيدة سهلة اظن ان تحفظونها ما? تحفظوا بعضها? فلا يوجد فيها مشكلة. لكن مشكلة في التفسير مثل يعني كده سنو ماذا؟ ما هزي شغلاتي لان. يعني هزي واظقاتي ان انا اقسم معرفة افكار. المهم نحن نقام في الفكرة الاولى. ماذا قلنا عن الفكرة? شوق. شوق. هستمبدل كلمة غرام بكلمة شوق ممكن أنت تقول شوق وشاكوى جميل أنا سيكتبها لدين شوق وشاكوى يبقى, يبقى هو هنا أنت تفهم الفكرة كذا هو شوق للرسول وشاكوى من من عالم الزيارة جميل؟ جميل فكيف تنكر حباً بعدما شاهدت بي عليك عدوله وطلعنا تخزين فوق بعضها كذا لأن انت بتحتك في المحكمة لشاهدين عدول يا؟ وهنا كيف تنكر هذا الحب وأنت في شاهدين عليك عدول هذين الشاهدين هما الدم الدمع والسقم الدمع البكاء مرض المرض شوقاً يا؟ يعني انت لا تنكر انك مشتاق لاني ارى دموعك وارى انك مريض بسبب هذا الايه هذا الشغل فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدون الدم والصغ جميل لا تتركوا بيتي يمر دون وضوح ايوه و... عندما لا تفهم استوضحني مباشرة لاني الترتيب منطقي وكل شيء مرتب على افكاره ال... ال... ال... ال... جميل واثبت الوجد خطيا طيب طيب عبره وضل مثل البهار على خديك والعنم لاحظنا الانسان لما بيبكي احيانا يقول إيه بك بأربعة سجين لاني لما يكون البكاء شديد الدموع بتنزل في اربع خطوات خطين هنا وخطين هنا، لكن لما يكون الإنسان متماسك بيبكي ولكن ما بينزل خطين فقط من, من منهم، فهو يقول وأثبت الوجد خطين عبرات عبر يعني دمعة، ياه وعمل خطين هنا خطي عبرات وضنا الضنا هو الضعف والحزن، ياه. تعرفوني في العامية لدينا المرأة بتسميه إذنها ضنة موجودة عندنا هذا <تصفيق> من أجمل أنواع التمسل لأن المرأة بتهزل وبتضعف بسبب الإنجاب والإرضاع فبتسميه ضنة أو ضنايا لأنه بسبب هذا الجزال والضعف الذي يحدث له هذا أثبت الوجد وخطي عبرة مثل البهار على خديك والعنم، لاحظوا أن البهار هذا ظهر لون أصفر والعنم ظهر لون أحمر وهذا يستخدم عند المرأة للزينة، ويضحن ويستخدم في الكحل او المكياج او شيء بهذا كالوان جميل ثم نأتي للفكرة الثانية عند نعم صرق سنقول التحذير من هوى النفس هذه هي الفكرة الثانية في صفقة 137 عند اول بيت عند نعم صرر ستقول التحذير من هوى النفس نعم صرر طيف من أهوى فأرقني أو فيقر نعم صرر طيف من أهوى فأرقني الرقني يعني أصهرني أذهب النوم عني والحب يعترض اللذات بالألم. لذا ليس ذا بيلعبه. يلعبه لا. والحب يعترض اللذات بالألم. في أنواع في أنواع من اللذة بتؤدي الألم. لابد أكتور. يعني فين أنواع من اللذة بيكون معها ألم؟ لا ينبغي تفسيره ولكن موجود. يعني. <متصفيق> جميل. يا لامي في الهول العذري مع عزيرة. أوه. هنا جينا الموضوع الهول عذري. تعرفون ما هو لا العذري درسنا في آه درسنا. درسنا. عند مين لاين؟ لايم. لأن هو من بني عذرة. من بني عذرة. ولما لم يستطع الزواج ليلا. تحول هواه لها من حب جسدي إلى حب روح. ياه؟ لا يبغي لقاء جسدي، ولكن حب للروح وحب للنفس وهذا، ولأن منتشر في هذه القبيلة، فسمى باسم القبيلة حب عذري ياه؟ وسم به له القبيلة. جميل؟ يا لامي في الهوى عذري طبعا حبر الرسول صلى هو عذري وليس عشان. أي شيء معذرة مني إليك لو أنصفت لم تلمني يعني لو أنت منصف لا تلمني ما حطني النص ما يعني أخلصه ما يعني أخلصت لي محطاني النص يعني أطلزت لي النص انت بتنصحني فعلا لماذا تحج كل عام؟ يعني انت حاجت المسلم المفروض عليه حجة واحدة الآن الأموال التي تتفح للحج الحج مرة أخرى يمكن أن تستفيد بقى هذا نوع من الإيه؟ نصح. من النص النصح يا؟ فهو يقول أنت محطاني النص ولكن أنا لست أسمعه يعني مغرب يدخل من هنا ويخرج من هنا لماذا؟ لأنه إن المحب عن العذال في صمم، المحب لما بياتله عزول ويحدثه صمم لا يسمع والعذال اللي هم اللوان، تفهموا الموضوع دايما في الحب في رجل وامرأة يعني الحب العادي الطبيعي يعني اللي ليس فيه أي شخص رجل مع امرأة ودايما ياتي ثالث أو أكثر من ثالث ويظل يقول لك لماذا تحبه ولماذا تحبيه تحبه وهذا هو العزل الذي لا يبغي لقصة الحب أن تكتامل يبغي الفرقة فيظل يلوم هنا ويلوم هنا هذا يعني مسمى عربي قديم لماذا لأنه يبغي العزل يبغي التفريق جميل؟ فالمحب عن العزالي في صم لا يسمع للايه؟ نصيحه نصيحه نصيح. لو قيل له لماذا اباء وهي ليست جميلة على الاطلاق يقول لك يا أخي أنا براها بعيني وليس بعينك انت ما هذا هذا ما يقال دائما للعذراء جميل ان تتهب نصيحه الشيب في عذل والشيب أبعد في نص عن التهامي اه يعني هذا بيت صعب يعني إني اتهمته للتهم الشك أنا بتشكك فيك يعني بتتهمك <تصفيق> إني شككته اتهمته نصيح يعني أنا بشك في النصيحة ما الع المحب أيضا يشك في العزول يعني له هدف آخر غير مصلحتي يعني فيقول إني اتهمت نصيحة الشيب في عزله لو كان الشيب هو اللي بينصحني، أنا لا أتهم، يعني أنا مثلا إنسان ما هو شيء كبير في السن وأعدي شوق أذهب للرسول عليه الصلاة والسلام لا أذهب لتجارة ولا للتظاهر أمام الناس إنني بحدي كل عام ولا لمنفعة ولا سأشتري حياة من هناك وأحضرها هنا ولا ولأي سبب من هذه أسباب أنا فقط محب وأريد الأعزاء. هذا حب صادق. لإن الإنسان طالما هو ليس منافس لك، يا؟ إذا لا تشك في نزوة. الذي يأتي لك ويقول لك في نفس سنك، لماذا تحبها هذه التسия و... وأنت تمشي وأيضاً يخطبها؟ يبقى إذا كان هو له هدف، لكن لما يكون كبير في السن ولديه خبرة ولا يبغي مفهوم تسمع نصيحته وهو أنا يقول. والشيب أبعد في نصح عن التهني، لا. يعني الشايب هذا إذا نصح لا تتشكك في نصيحته، ياه لأن الخبيه هو كبير في السن، جميل، فإن أمرتي بالسوء أمرت بالسوء هي النفس، أمرت بالسوء، فإن أمرتي بالسوء مضاعفة من جهلها بنذير الشيب والهربي. إذن من العزول الذي ينصحه بعدم الذهاب؟ نفسه, نفسه, نفسه, نفسه. بالسوق، يا هي التي تقول لها أنت أنت لسه تركب قافلة وتركب جامل وانت كبير بستينة مكان يسمو في جمال وفي قطاع طرقة يبطعوا عليك الطريق ويمكن يقتلوك فتظل نفسه تحدثه بهذه الأشياء حتى تثبت من هماته هم طبعا أنت الأيام طهيرة ساعدين تنزل هناك لكن كانت قديماً بتحس مأساة في الطريق، مهدو. لأن كان في قطاع طرق لا إيمان لهم بينتظروا الحليل يعرفهم معهم أموال سعيش بها عندما يذهبوا إلى الحجاز فيقطع عليهم الطريق ويذهبوا الجمال ويتركوا في الصحراء كإست، إن لم يقتلوهم بالطبع، فكان فيه ما خ ما خوف. خوف. ومشاكل. يعني عندكم في في المغرب كانت بتحس مأساة في ال. في الطريق، لذلك كانوا بيركبوا البحر وينزلوا في الأسكندرية وكانوا بيسموا الأسكندرية باب المغيب وينزلوا في الأسكندرية ويسيروا في مصر حتى القصير دي ميناء على البحر الأحمر قصد الملكة مباشرة ويركبوا سفينة أخرى، لأن المنطقة في سيناء والأردن حتى نكت مملوء قطعته أسوأ أن عطرق البيزلي في هذه المنطقة، فكان دائما في المغرب مثلا إذا نجو كان فيقططعطرق أعراب موجودين في تونس والجزائر كانوا أحيانا يقرون البطون يعني لا يقترون فقط يشوه فكانوا بيتذلوا المغاربة المغاربة أغنياء طلعت كانوا ينتظرون في الطريق الأجازم فكانوا هم المغاربة والأندلسيين لأن الأندلسيين كانوا يدعوهم الاقتصادي أحسن من كثير من الأمان فكانوا هربا من هذا بيركبوا سفينة حتى الأسكندرية وينزلوا ويذهبوا هناك هذا كان طريق الحج قديم في كتب عن هذا يعني في كتب عن طريق الحج للأندلسيين والمغاربة القديمة المهم المهارات الصوت تخوفوا من ما يعني عوائق الطريق. فإن أمرتي بالسوء ما اتطعبت من جهلها بنزير الشيب والهارم. يعني انها شابت وهائمت لها تبطعز. لماذا الشيب والهرم لابد ان يكون عايزة انها بعد الشيب والهارم تقترب الموت. المفروض هذه عزلك وقبل ان تكون تذهب للحج. يا? ولكن نفس امره بالسؤلاء لا تتعز بانه شاب وبانه اعرم وبتحاول تمنعه عن السهاد بحجة المخاوف المختلفة جميل؟ جميل فلا ترم ترم يعني تريد تدري فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة النامي يعني انت لو لم تذهب الى الحج انت يعني بتعصي. لان هذا فرض عليك. يعني لو انت قلت والله انا سأريح نفسي هذه ولن اذهب الى الحج. اذا انت عصيه وتريد بالمعصيه ايه كسر شهوتها شو... تلزمها او تحجمها هذا لن, ي... لن يفيد. لماذا؟ لأن كونك تعصي دهز بالنسبه للنفس العمارة بالسوء مثل الطعام بالنسبه للجائع وهو yeah. يقول إن الطعام يقوي شهوة الناهم النفس العمارة بالسلوء هذه ناهمة ولديها شهوة وتتغذى على المعاصي فأنت لو سمحت كلامها ولم تذهب إذن أنت عصيت وهي ستتغذى على المعاصي مفوء أبنغ يقول مفوء مم. جميل ثم يوضح لنا بهذه الصورة وصفية تشبهية حتى نفهم هذه الفكرة. ثم يوضح لنا بالبيت التالي والنفس وهذا من أشهر أبيات الشعر العربي والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم هذا بيت يفهمه الجميع. وهذه هي العبقرية ان انت تقول معنى جميل يتفق عليه كل البشر في لغة او سو بجميل جدا فالمعنى يلصق في البيت يصبح نسر يقول الفطباء والناس في الشارع فهذه هي قلود الشاعر ولان المتنبي عنده الاف بهذا الشكل هذا الفعل ليس لديه كثير بهذا الشكل لكن المتنبي لديه ذلك المتنبي لديه هذا الخلود العزر لأنه قادر في شعره إني هو يصيب المعاني الإنسانية في كل هذا معنى الإنسان الناس تعرف إن النفس هذه قطيف لابد أن تربيها يا وترغينها على فعل الخير لأنها لا تفعل بمفرده لذلك في انبياء وفي خبراء وفي يقول لك فعل الخير فعل الخير فعل الخير لأنها من نفسها لم تفعل الخير لذلك لابد أن تطفئه هي ستشبه على حب الليه? حب الرضاعة. تجد والطفل عنده ست سنوات ومازال ياربع. ياه? انا احرف اولاد هذا الشيء. ست سنوات ومازال ياربع. ياه? ايه مهمة? اه هواها. الغي اصرف امنح هواها. وحاغر. الله. Sağ ol. Sağ ol. Sağ